وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تتدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء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 بسم الله الرحمن الرحيم حم وال كتاب المبين ان ما جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان لَدَيْنَا لَعَلَّ يُنْحِتِي فَنُصْرِبَ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُبْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ تِلْأَوِيلِ وَمَا يَأْتِيهِ تنزئون فاهلك ما اشد منه ضقشم ونظامل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهم العزيز العليم